بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَخَلَقَ مِنْهَا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيَتْ مَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبَ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيابا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا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 ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب من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 مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إلا لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين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 وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَشْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا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 ما كان زوجي وأتيتم إحداهن قطراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتان وإثم مبيناً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 وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي فِي حجوركم من رسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم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 يريد اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 كم من الغائط أو لا مستم النساء أفلم تجدوا ما أنفتم فتيمم فتيمم صعيدا وطجبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههم فنردها على أدب لها نلعنهم مِن قَبْلِ أَن تُمسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفتعون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس مقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقَدْ آتَينَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْأْرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيماً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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقه.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 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما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 وَإِذَا الَّتَيْنَهُم مِّلَدٌ نَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ شِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني لي كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة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 الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ منهم يخشون الناس فلمَّا كُتِبَ عليهم القتال إذا فريقٌ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 وَحَلِّ ضِلْمُ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُلُهُ نَصِيبٌ مِنْهَا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 فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 وما يقت المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وَلَعَنَهُ له لَهُ له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لست مؤمنا انت تبتغون عرضا الدنيا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 فإذا سجدوا فليكونوا من وَرَائِكُمْ ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيْلَةً وَاحِدَةَ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَآءَ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَتَخْذُوا حِذْرَكُمْ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 وكان الله بما يعملون محيطاً ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله؟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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما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 وَلَا يُضِلُّ نَنهُمْ وَلَا يُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُنْ آذَامَ الْأَنْعَامِ وَلَأَامُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 وترغبون أن تكحون، والمستضعفين من الولدان، والمستضعفين من الولدان، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وما تفعلون من خير، فإن الله كان به علما.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 وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين اِن يَكُن غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَن تَعْدِلُوا وَاِن تَلُو او تَعْرِضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتحا إن الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذث عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هؤلاء ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغيث حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله نوسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليؤثر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.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 لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً